فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كش شوية إسراء ومعراج في أغنبار إخوة عليه وسلم والسلام نجي أن أو تشير فرزنا بوابراكم نجي كير بلان به شيوازي پين فرزاي والله اعلم اي هيج فتوي شيخ ابن عثيمين هي لسر سر حلالي رسم قلتن شيخ ابن عثيمين دفرمي اويكه به الاتي كاميرا دكرید ناتي ناتجه فتوي متقدمي اوبو كناتجه تجير حكمي رسم قلتنا و فتوي له سر اوبو به چواني تي گرازنايني تي بلان له گلا وجداني دفرمو برو فتوي نيد فر بروبا كاميرا وبأنازام كذي بويعات قاريخري كراس مقرتن باء نأ لقلا أويني براكم أو بجائزين زاني وا بلام لقلا ابن عثيمين رحمة تفا إليه وشيخ صالح الفوزان وغيري أو مفتي عام صالح الاحيدان هم ويان كذبينين وعلماءنا بفضل خواجورا لكنالي أسماني دردشن خطابيان درسيان محاضرئان تصوير ذكريته أسئين إن شاء الله بويا لا إفراط ولا تفريط زيد رأيي مع النبي لش كان دبرا كلام هربك شون كل ترويش مع النبي وزوجر قسيق دبيستين باش بوتي رجادة أوهم حديسها كتصوير حرامه برجع بو تنده بوخو تنده بو مصلحات بلن او التصويري خطبو درس ومحاضرة دروستا كوتر برجع نادن با إسلام يكان بلن بو مصلحات موسيقى دروستا فما الجواب جوابك يا تشريعاته نصيت جواب تجي رسم هاك وسائل حكم مقاصديه باشا احسنت واجبت اح نصت و اجبت بس. تو سب رای ولی ما که تن تو آب. تو امیرا یهند که آوپی قمری علی صلاصم که فرمودی حرامه هر آویش راجای دعوا و کل حدیثی صحیح دهات و عایش راز عقایب يعني فرصه چی هابو آس به چی هابو دو باعث هابو يعني راجای دعوا بو يعني خافلان يتشوك وعائشه لو تمندا كزانان دفر من درسه بو منال يعني بو كلهي هبيت يا كملش دي هبيت يا رسمي هبيت يا بو تعليم زانان دفر من حديث من مصلحتي مصلحتي دنياي هاتن مصلحتك ما لا لحديث اصل كذا ببلغا كرت ما نيي ببلغا ببلغي حديث عائشه كلمان حديث الربيعي كسمو عوذ شي لسر بلام او كسايد الله الك واتام موسيقىش دلين اوش بو مصلحه دراست دلين لي زحمه نبي لسر موسيقىش بلغا ماندني كبلغا تهبت او بسرتشاو بلام هيج بلغي نيا هيج بلغي شي لسر نيا بويا قياسي او بوسر او مخالفي شريعته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانه و